لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أَوَلَمْ قَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِعَالِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْمُكُوهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتِ الصَّنَوَاتُ وَلَو فَتَحنَا عَلَي بَابًَا مِنَ السَّمَ فَظَلُّ فِي عَجُون لَقالَاوا إَّ مَا سُكِرَت أَبَصَارُونَ بَلْ نَّحْنُ قَْم مَسْحُورون وَلَ قَد جَعَنا فيِي السَّم بُرُ جَو ناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والارض مددناها القينا فيها رواسي و بثنا فيها وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ نَسْتُغْنِ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علنا المستقدمين منكم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ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 فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ سَأَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ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 فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اويتني لا زينا لهم في الارض ولا اغوي منهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط 116. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 117. وإن جهنم لموعد أجمعين 118. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا على سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم منها بمخرجين